قُإنكُنتُم تُحبونَ اللهه فَتَّبعون يحبِكُم اللههُ وَفِلَكمْ ذُنوبَك قلكُ تحبونَ الله فَتون يشبِِك الله وَيفِلَكم ذُنوبَك واللههُ غَفُور الرَّحيم ال